سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون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 والسموات مطويات بيمينك، والسموات مطويات بيمينك. سبحانه تعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعدت من في السماوات.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 ما حتى إذا جاءوا ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم يثنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم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 حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلواها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة والتر الملائكة تحا حول العرش وتم الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله